البريد اللي بتعطيه فوق بتعطيك مساعدة لهذا أنا انا اصلا عادي مساعدة ما يسمع شلون يقول انا الكوست شيء اسمه عادي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 كان كلامنا في الصوره الرابعه من صور من دخل في اللاحق ثم تذكر السابق وبمناسبه هذه الصوره دخلنا في بحث الوقت المختص والوقت المشترك والصورة الرابعة هي ما إذا دخل في العاصر في أول الزوال ثم تذكر بعد الفراغ منها أنه لم يصلي الظهر أو دخل في وقت العشاء بركعة قبل دخول وقت المغرب يعني بدأ صلاة العشاء قبل أن تغيب الشمس بمقدار ركعة معتقدا أن الوقت دخل وبعد أن أكمل العشاء التفت إلى أن صلاة المغرب لم يأتي بها وقد مضى من الوقت مقدار ثلاث ركعات فعل المسلك القائل بأن أول الوقت يختص بالأولى بمعنى أنه لا تصح الثانية فما اتى به من عصر أو عشاء وقع شنو فاطلان وأما على مسلكنا يقول سيدنا قدس الروح من أن معنى الوقت المختص ليس هو بطلان العاصر في هذا الوقت وانما المقصود بالوقت المختص انه لو كان المكلف ملتفتان الى ان عليه صلاتين ظهرا وعصران فلا يصح منه ايقاع العصر لما لشرطيه ترتيب لا لأن الوقت خاص بالعصر فلا مقتضي للبطلان حينئذ لو كان قد دخل في صلاة العصر شنو غفلتان أو نسيانا للظهر حيث إن الترتيب شرط ذكري فلا سعت فيه لمثلي هذا الفار هذا كان كلامه في الصورة الرابعة ندخل في الصورة الخامسة ما إذا دخل في اللاحقة في الوقت المختص أي أول الزوال مثلا وتذكر وتذكر السابقة مع بقاء محل العدول فلو شرع في العصر ثم التفت إلى أنه لم يأتي بالظهر وهو في أثناء الصلاة ويمكنه العدول من العصر إلى الظهر عدل بها إلى الظهر أو دخل في العشاء وتذكر المغرب وهو في الاثناء ولم يركع الركوع الرابع عدل بها الى الجنوب يقول هذا الذي نقوله من العدول وهو ان المكلف متى تذكر السابقه في الاثناء وكان محل العدول باقيا شنو عدل وهذا الذي قلنا لا يلتئم على مسلك المشهور القائلين بال والسر في ذلك أن العدول من صلاة شنو لأخرى فرع كون المعدول به صحيحا وكون المعدول اليه مامورا به وهنا وان كان المعدول اليه وهو الظهر شنو مامورا به الا ان المعدول به وهو العصر ليست صحيحه على مبنى المشهور لانها وقعت في غير وقتها لكن المحقق في الشرائع قدس سره مع أنه يرى مسلك المشهور وهو أن مقدار أربع ركعات من اول الزوال خاص بالظهر ومقدار ثلاث ركعات من المغرب خاص بالمغرب مع ذلك قال لو دخل العصر فتذكر الظهر في الوقت المختص يصح العدول ولو تذكر العشاء ولو تذكر المغرب بعد أن دخل في العشاء صح العدول فلذلك وقع كلام المحقق قدس سره موقع شنو؟ موقع النقاش والتأمور والمناقشة تارة بوجه ثبوتي وتارة بوجه اثباتي أما الوجه الثبوتي فيمكن أن يقرر بمحذور عقلي ويمكن ان يقرر بمحذور عقلائي فالمحذور العقلي ان يقال ان العدول من صلاه الى اخرى فرع شنو صحه الصلاه في نفسها فالعدول من العصر الى الظهر فرع صحه العصر وصحه العصر متوقفه على العدول اذ لولا العدول لكانت هذه الصلاه في غير وقتها فكانت باطله فالنتيجة هي الدور إن العدول فرع صحة الصلاة في نفسها وصحتها فرع العدول بها إلى الظهر إذ لو بقيت عصرا لما صحت لأنها في غير وقتها فالعدول دوري ويقال بان ما دل على العدول من اللاحقه الى السابقه لا يشمل ما لو توقفت الصحه على العدول لان هذا الشمول لغو لا اثر له هذا الوجه الثبوتي وقد اجاب عنه سيدنا قدس سره طبعاً هو ما ذكر وجه ثبوتي واثباتي ذكر الاشكال في الجمله وقد اجاب عنه سيدنا قدس سره لاننا لا نسلم المتوقف عليه هذا اول كلام فنقول إنما يرد محذور الدوري أو اللغوية لو قلنا بأن العدول متوقف على صحة الصلاة من ناحية الوقت وصحة الصلاة من ناحية الوقت متوقف على ال عدول لكننا لا نقول بذلك بل نقول ان العدول متوقف على صحه الصلاه من سائر الشرائط ما عدا شرطيه الوقت فيشترط في العدول ان تكون الصلاه مع الطهور مع الاستقبال مع الاستقبال أي صحيحة من سائر الجهاد فلم تبق إلا جهة الوقت وبالعدول تصبح صحيحة من ناحية الوقت فلا دليل على التوقف حتى يلزم المحذور من دور أو لغويتين، إذ لم ينهض دليل على أنه يا شيخ إبراهيم يُشترط في العدول من اللاحقة للسابقة أن تصح اللاحقة من ناحية الوقت هذا لا دليل عليه هذا المحذور شنو شيخ براهيب سبوت, سبوت. وأما المحذور الإثباتي فيقال هذا الاشكال او السؤال طرحناه سابقا لكن ما منقح في كلمات السيد الخوي الجواب عنه هل ان المستفاد من روايات العدول ان الامر ارشاديون او أنه مولوي طريقي بغرض التصحيح نقرا هذه الروايه الوارده في العدول قال وان ذكرت في صحيحه زراره باب 63 وستين من أبواب المواقيت حديث واحد. وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانويها الأولى. ثم صل الركعتين الباقيتين وقم وصل العصر. كلمة فنوها الأولى هل هي إرشاد لأنها هي الأولى أو لا هذا أمر مولوي فهل مقصود الرواية فنوها الأولى يعني متى التفت فهي الأولى خلاص لأن هذا هو وقتها متى ذكرت السابقة فقد وقعت هي السابقه فقوله فانوه الاولى مجرد شنو احسنتم ارشاد الى انطباق الاولى عليها او انه لا قوله فانوه الاولى امر مولوي طريقي بمعنى لولانيتك الاولى تقع هذه الصلاه باطله أنت مأمور تكليفا بأن تنويها, تنويها الأولى وهذا الامر ليس امرا نفسيا وإنما هو أمر طريقي بغرض تصحيح. تصحيح هذه الصلاة نظير الأوامر الواردة في علاج الشك في الركعات من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتى بركعة احتياط قائمان يقولون هذا أمر مولوي صحيح لكن طريقي الغرض من أن تصحح هذه الصلاة التي شككت في ركعاتها خو فإن قلنا يا شيخ إبراهيم منكم نستفاد فإن قلنا بأن هذا الأمر مجرد إرشاد اذا البحث بعد دفع متى ذكرت الأولى وأنت في الثانية فهي الأولى فلا معنى للبحث حينئذ إن أنه يشترط في العدول صحة معدرها هي الأولى بعد هو مجرد ارشاد لأنه وقعت الاولى خلاص فبناء على ان مفاد روايات العدول الارشاد الى انطباق العنوان فلا موقع للبحث واما إذا قلنا بانه امر مولوي شنو طريقي بغرض التصحيح فلو كانت روايات العدول هذا دائما إشكال يرد عام في ألسنتهم فلو كانت روايات العدول وهرد في هذا المورد بالذات وهو من دخل في العصر فتذكر الظهر في الوقت المختص مختص او من دخل العشاء فتذكر المغرب في الوقت المختص اصلا هي وارده في الوقت المختص احسنتم لكان ورودها في هذا المورد قرينه على ان الصلاه صحيحه حتى من ناحيه الوقت والا لزمه لغويه مدلولها فالامر بالعدول الى صلاه الظهر مدلول مطابقي والمدلول الالتزامي ان الصلاه صحيحه اذ لو لا صحتها لما كان وجه امر بالعدول بها الى صلاه الظهر لكن المشكله كل المشكله ان هذه الروايه مطلقه وتشمل الوقت المختص والوقت المشترك كما لو كان في الوقت المشترك يعني بعد ساعة من الزوال صلى العاصر فتذكر الظهر في الأثناء فإن روايات العدول تشمله فبما أن الرواية مطلقة هنا الإشكال ذكروا في بحث الاستصحاب ذكروا في بحث قاعدة الفراغ هل يمكن بنفس الإطلاق أن نحقق موضوعه؟ أم أن المطلق منصرف عما يتحقق موضوعه؟ بنفس الإطلاق فنحن نقول هذه الروايات مفادها إذا دخلت اللاحقة فاعدل وتذكرت إذا دخلت اللاحقة وتذكرت السابقة فاعدل إلى السابقة إذا كانت اللاحقة شنو صحيحة زين فلو اردنا ان نصحح السابقه من ناحيه الوقت فان كان هذا في الوقت المشترك فهي صحيحه من ناحيه الوقت واما اذا كان في الوقت المختص فلا يمكن تصحيح اللاحقه من ناحيه الوقت الا بنفسه قل وياي اطلاق روايات العدول فإن نفس روايات العدول هي أمر بالعدول من اللاحقة إلى السابقة وهي بنفسها تصحح اللاحقه من ناحية الوقت فهل يمكن أن يستفاد من الإطلاق ذلك أو أنه منصرفون شو تقول يا شيخ إبراهيم؟ يعني المجرد عليه محدود أنه بنفس الإطلاق لأنه مع الدلالة مطابقة والثانية التزام. إطلاق إطلاق هذا مو حقيقي مو مدلول حقيقي حتى نقول مطابقة والالتزام إطلاق لإطلاق له فردان الوقت المشترك والوقت المختص في الوقت المشترك ما في مشكلة في الوقت المختص. لا يشمل هذا الإطلاق ما لو دخل في اللاحقة في الوقت المختص إلا إذا صححناها من ناحية الوقت بنفسه هذا الإطلاق ولذلك السيد الخوي يشوف شون عبارة يقول لا قصور في الإطلاق شاكوا بيها لا قصور فيها بالاطلاق فعلي. أما المستند فسادها إلى الوقت يقول صفحة 210 جيم 11 أما المستند فسادها إلى الوقت يعني هي صحيحة من جميع الجهات إلا واحد. من ناحية الوقت فحاسب كما في المقام فيمكن تصحيحها بنفس أدلة العدول يعني بإطلاقها إذ بعد أن أمكنه كيف أمكنه إذ بعد أن أمكنه قلب عنوان العصر ظهران فهذا النقص بنفسه وهو النقص من ناحية الوقت يرتفع بذلك فكأنه أتى بها ابتداء بعنوان الظهر فهذا هو مقتضى اطلاق نصوص العدول. شو تقول يا شيخ مراهم؟ ما وصلت. ما وصلت. باقي كم كيلو يعني توصل؟ سجدة. هذا صحيح إذا رفعنا اليد عن شرطية الصحة حتى من ناحية الوقت. تون كلام السيد. بس من أول الأمر ليش ندفع شرطات الصحه حتى من ناحية الوقت وهل يمكن أن تتجزأ الصحة بهالمعنى فأنتم هكذا تقولون لو قام دليل ما يخالف ما يخالف أنا وكل طلب شيخنا إذا وصل الخارج الخارج هو مرحلة الرأي، <تصفيق> مو ومرحلة الاستماع كل طالب يصل إلى مرحلة الخارج يكون عنده يبني له رأي مرحلة الصاطح يستمع شو يقول صاحب الكفاية شو يقول صاحب الرسائل الشيخ الأعظام شو يقول فلان شو يقول فلان. أما إذا وصل إلى مرحلة الخارج قال فلان أنا شنو أقول كيف أحقق المطلب كيف أستنتج الرأي وإلا إذا يوصل مرحلة الخارج وما زال مستمعين يقعد لثلاثين سنة ما يتغير شيء اذن فبالنتيجه ظاهر كلامكم تقولون لو كان عندنا دليل من الخارج على انه لا يعتبر في العدول شنو تصحيح السلام الناحيه الواقع <تصفيق> واضح بعد ما نحتاج هالسوالف كلها صرصه مو معتبر اما اذا لم يكن عندنا دليل من الخارج ونحن ها ونحن وادله العدول ولا ندري هل يشترط في صحه العدول من اللاحقه الى السابقه صحه لاحقه من ناحيه الوخله وما ندري نحن وادله العدول فهل يمكن ان نثبت عدم اشتراط صحتها من ناحية الوقت بنفس اطلاق روايات العدول ونقول بما انه امرنا بالعدول خلاص يعني معناه تكفل نفس الدليل بتصحيحها من ناحية الوقت وهذا انما يتم لو كانت وردت في مورد الوقت المختص حتى يثبت بها بالمذلول ال... التزامي أنها تكفلت التصحيح من ناحية الوقت أما لو لم ترد في هذا المورد بخصوصه وإنما تشمل هذا المورد شنو بإطلاقها فهل يمكن أن يستفاد من الإطلاق هذه المؤونه الكبيرة ها شيخ إبراهيم أوه. هذا هو وجه الإشكال الإثباتي ويمكن ان يصاغ الاشكال الاثبات بصياغه اخرى بان يقال لدينا روايات الوقت المختص وهو ما سبق من روايه شنو داود بن فرقاد نعم. إذا دخل إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر وعندنا من جهه أخرى روايات العدول إذا صليت العاصر فتذكرت الظهر عدلت بها أيهما حاكم على الاخر سؤال صناعي يلا عندنا روايات هذا هو الفقه بعد تعال كيف تعالج هالروايات هذا حاكم له وارد له متعارض لو.. صح ولا لا عندنا طرفان من الروايات طرفون يقول اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر طائفه تقول اذا صليت العصر فتذكرت الاولى فعدل اليها ايهما حاكم على الاخر هل نقول روايات العدول محكومه لان روايات العدول مطلقه تقول اذا صليت العصرى ثم تذكرت الظلم عدلت اليها سواء في الوقت المشترك او شنو في الوقت المختص لكن روايات الوقت الاختصاصي تخرج الوقت المختص عن إطلاقها تقول لا هذا إذا كان الوقت مشترك أما إذا كان الوقت أول الزوال فهو فهو وقت للظهر فتكون روايات الوقت الاختصاصي هي الحاكمة أو نقول لا بالعكس، شيخ إبراهيم، قوله إذا زالت إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر زن، وقت الظهر الحقيقي أو ما يعم الظهر الحقيقي ولا تنزيلية. روايات العدول يقول يا عم متى ما زالت الشمس دخل وقت الظهر ولو كانت الصلاة ظهرا بال عدود. بالعدول <تصفيق> أي الظهر التنزيلية فإنه صلىها عصرا كنت تذكر في الأثناء قبل السلام الذكر عدل هذه ظهر تنزيلية ايضا تدخل ضمن اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الان هذا منهما هو الصناعي شنو وجه الصناعية في شيخنا. الحكومة مرد ضيق الموضوع. لا تتدخل في الحكومة يا سيدنا. طالعو... نتدخل في الحكومة احنا على بعض الله قاعد. نعم. ليش ما تقولوا بالعكس توسعه هنا حكومه توسعه هنا حكومه تضييق الحكومه قد ما تختص بالتوسعه قد تكون حكومه توسع قد تكون حكومه تضييق الطواف بالبيت صلاه حكومه شنو توسعه لاربا بين الوالد وولده حكومه شنو تضييق هنا حكومه توسعه اذا دخل وقت الظهر عممنا الظهر للظهر الحقيقيه والظهر المعدول بها هذه حكومه توسعه هناك يقول إذا صليت العصر وتذكرت الظهر فاعدل إليها فاعدل إلى الظهر فاعدل إلى الظهر إذا كان ذلك شنو في الوقت المشترك لا ما إذا كان في الوقت المختص لأنه يقول إذا, إذا زالت الشمس وقد دخل وقت الظهر إذا بنينا على النظار، النظار الدليل، السر في الناظر هو الثاني. السر في النظر ليش، ليش؟ اعتبرته الثاني ناظر دون الأول. لأنه هذا بال بالألفا، بل لذلك بالإطلاق، إطلاق ما ينظر، لذلك هذا يثير إطلاق لذلك. هم كلهم، هم بينهم عموم من وجه، وما بينهم أخصية. لأنه إذا دخل وقته، إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر عام من جهه وهناك يقول إذا إذا إذا تدخلت العصر وتذكرت الظهر فعدل أعم من جهة أخرى بينهما عموما من وجه لهذا نسأله. مدلول مطابق لكن مدلول إطلاقي وهذا يقدم المطابق يعني بحق له يعني ناظر ناظر الأدوات. نعم ما فهمت نسيت نعم. ويقال إنه هو عبد العدل حاكم. والسر في ذلك. دالي الذي يتوقف تنقيح مقاطع على تنقيح مقاطع من دول اخرى متساقطه وهنا تصريح العلم المتوقف على توسعات الوقت فيكون فيكون هنا حين إن المتوقف على دال اخرى اللي هي روايه تكون حاكم بالعكس ما يتوقف قصدكم الموضوع بالنسبه له خلاص شيخ حسن شو تقول يعني لا يستبعد شنو اللي لا يستبعد الاولى ولا الثانية لا النظر النظر في المطلب س بعد اه هي الحرب. والسبق في ذلك يعني هي التي في النظر والسرف النظر لا يحتمله هذا المختصر يعني <تصفيق> يعني حسب طول الرب هي اقرب عن النظر إلى ان زالت تعد وهي مطلقه تحت سواء في الوقت المختص والوقت المشترك بخلاف ذلك كيف تكون اذا دخل دخل الوقت اذا زالت الشمس وقت الظهر اذا ف... زالت الشمس فصل الظهر <تصفح> نعم حين ان الوقت هذا منفسو بالضبط جاءت جد فلو صليت العصر باطله نعم وما يفيدك العدو هل تتوضا الى المرحله الثانيه العدول وما تتوضا الى المرحله الثانويه احسنت يا شيخ حسن بارك الله فيك فان وال والاقرب الى النظر العرفي حكومه روايات العدول على روايات الوقت الاختصاصي لماذا ذكر في بحث تعارض الأدل لأنه إذا كان موضوع أحد الدليلين العنوان الثانوي أو العنوان المتأخر رتبتان كان هو الحاكم على, كان ما, على ما كان منظوره العنوان الأولي وبذلك قلنا بحكومة لا تعاد على ادله الشرائط والأجزاء ففي المقام يقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بيانون بيانون الحكم العنوان الاولي وأما روايات العدول فهي ناظرة إلى عنوان ثانوي من دخل العصر ناسيا فتذكرا. الظهر شنو؟ عدل بها إلى الظهر فحيث ان موردها العنوان الثانوي كان ذلك موجبا لحكومتها ونظرها عرفا إلى الأدلة الأولية وبالتالي فما ذكره المحقق أعلى الله مقامه في, الم... في صاحب الشرائع موافق لل... <تصفيق> للصناعه وجواب عن الاشكال الإثباتي الثاني الا ان الاشكال الإثباتي الأول ما زال قائمين. فافهم وقتني. فإحنا بنستمر لا واحد ما جر المصادر آه احنا وين بحثنا كان اهم اهم اهم اهم اهم اهم ذكرنا الصورة الخامسة ندخل الصورة السادسة بعدين بندكر بعض ثمارات القول بالاختصاص يعني خدها من صفحة مائتين وعشرة إلى بل إلى صفحة تقريبا مائتين وثمانطعيش من هذا الجوز احنا بيكون كلامنا كله هذا الوادي أه. صلى الله على النبي الهادي أه.